يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم بسم الله الرحمن الرحيم وقد اركبوا فيها باسم الله مجرها أمسا وهي سجري بهم وَلَا دَنْحُ لِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِرٍ يَاوْدًا يَرْكَبْ قَالَ سَآغِي إِلَى جَبَلِ أَتَنَازَعُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ۖ أَفَإِنَّمَا وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ <تصفيق> وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَ ونادى نوح ابنه وكان في معزل قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلِي يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ و right. well, qi Why ask them now? وَقِيلَ فُعْدًا لِلْقَوْمِ الْوَالِمِينَ Ay!